وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَذَرْتُكُمْ نَارًا تَلْذَعَ لا يَصْلَحَهَا إلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إلَّا بِتِغَاءٍ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَا سَيَرْضَى